إنها لن تقوم لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات الدخان والدابة ثم قال عليه الصلاة والسلام وثلاثة خسف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب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 إن الساعة قريب وقوعها لم يتبقى على النفخ في الصور إلا مدة يسيرة سينتهي العالم ستبدل الأرض غير الأرض والسماوات ستبرزون لله الواحد القهام ستفنى أرضكم ودياركم وتذهب أموالكم آيات عظامة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 فإن الله تعالى أخبرنا في كتابه أنه خسف بقارون الأرض قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة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 ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون قال الله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين خسفنا به وبداره الأرض عقوبة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 لما قلبت صورهم ومسخوا الى قردة وخنازير ويكون فيها قذف يعني فيها رجم بالحجارة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الخسوف منها انه قال عليه الصلاة والسلام يكون اختلاف بعد موت خليفة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 يختلف الناس من الذي يكون خليفة من بعده ربما يقع بينهم قتال ملاحم فيخرج رجل من اهل المدينة هذا الرجل هو رجل صالح يخرج متجها الى مكة قال فيجتمع عليه الناس ويخرجونه يعني يجتمعون عليه يبايعونه يقول هذا الاختلاف الذي وقع بعد موت الخليفة سوف يفسد بلدنا ويجعل امرنا مضطربا نريدك انت ان تكون انت الخليفة انت الملك المطاع بيننا يجتمع الناس عليه فيبايعونه عند الكعبة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 هذا خسف بجزيرة العرب حتى اذا كانوا في بيداء من الارض يعني ما بين مكة والمدينة خسف فيهم قال عليه الصلاة والسلام فيأتيه ابدال اهل الشام وعصائب اهل العراق بمعنى انه ينصر بعد ذلك وهو المهدي الذي تقدم الكلام عليه اخبارنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخسف انه خسف يقع في جزيرة العرب اذا وقع هذا الخسف دل على قرب قيام الساعة قال خسف بالمشرق وخسف بالمغرب يعني خسف في مشرق المدينة وخسف في مغربها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 المسمى تسونامي وهو خسف في المشرق في داخل البحر ادى الى فيضان الماء واهلاكه لما اهلك من بلدان وقراء هل هو هذا الخسف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خسف بالمشرق الله اعلم لكن هذا الخسف هو فعلا هو خسف عظيم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 يعني في غرب المدينة هل وقع او لم يقع لا نزال بانتظاره لكنه واقع وهو علامة من علامات الساعة واخبر النبي عليه الصلاة والسلام بانواع من الخسف وقعت اما على اقوام كما وقع على قارون او وقعت بسبب معاصن يقول عليه الصلاة والسلام بينما رجل ممن كان قبلكم يجر ازاره خيالا يجر ازاره متكبرا مختالا متظاهرا امام الناس محتقرا لهم يجر ازاره خيالا قال عليه الصلاة والسلام إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكرها وأخبر صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان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 ام انها احداث فقط تدل على قرب قيام الساعة ليس شرطا ان يكون الخسف الذي يقع ان يكون عقوبة على من وقع عليه فربما كان عقوبة لنفر وكان رحمة وكفارة للذنوب لنفر اخر كما اخبر عليه الصلاة والسلام بعدد من اشراط الساعة ولا يعني أن فاعليها هم آثمون فأخبرنا بكثرة الأسواق وتقاربها هل هذا يعني أنك إذا بنيت سوقا أثمت أو إذا قربت سوقا لآخر أثمت لا أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه يكثر فيهم السمن هل هذا يعني أن كل سمين آثم لا لكنها طبيعة الحياة ليعلم الناس ان الساعة قريبه وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهواء انما يطلعه الله تعالى على امور من امارات الساعة لاجل ان يعلم الناس بقربها كما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة قال من مسؤول عنها بيعلم من السائل لا ادري متى الساعة هذه علمها عند الله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 دفعنا ذلك الى الاستعداد للقاء الله جل وعلا والتخفف من الذنوب ورد حقوق العباد اليهم والاصلاح قدر المستطاع والابتعاد عن الفتن وان نعلم ان الامر قد اضلنا ما الفائدة ان نعلم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 يرحم من يشاء ويجعل جل وعلا من العلامات والدلائل ما يشاء سبحانه وتعالى ان شاء جعل العلامة في السماء فينشق القمر وان شاء جعل العلامة في الارض فخسفت الارض وان شاء جعل العلامة في المساجد فكثر فيها التزيين وان شاء جعلها في الاجساد فظهر فيهم السمن وان شاء جعلها في الاموال